بسم الله الرحمن الرحيم ا لاء الله ان في الكتاب وقران مدين رب ما يوجه الذين يشرون لو كانوا مسلمين رب هي يسكن ويتمتع ويرهم فسوف يعلمون وما أهلتنا من قضية إلا ولها ستاب معلوم ما تسبح من أمة أجلها وما يستأخرون فقالوا يا رب الذي نزل عليه السكر إنك أمدنون ليما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصعب طيرين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن إِنَّمَا وَأَن لَهُ لَحَافِظُونَ وَرَقَ الْغَرْسِ الْمَائِلِ قَدْ نَكْفَشَ عَنْ أَزْوَجِهِ وَلَا يَسْمَعُ الرَّسُولُ إِلَّا كَلِمَةً يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُخُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سمة الأولين وليس تحنى عليهم بابا من السماء فظلوا فيه وعرجون لقالون تُسْكِرُ رَسَالَتُ قَوْمِنَا بِالنَّشْوِ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَأَرَأَيْتَ الَّذِينَاتِ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيًّا لَّهُنَّ وَأَسْدَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ نُسَكِّرُهُ ثَلَاثَةَ أَمْثَالِهِ وَسُقْنَىٰ لَهُ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ نُخْرِجُ لَكُمْ حَبًّا مُّنْتَظَمًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَأَعْنَابًا وَرُمَّانًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ وَلَكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَنَسْلًا نَّحْنُ نُرْزُقُهُمْ مِنْ خَيْرِ مَا فِيهَا ۚ وَإِنَّ شَيْئًا إِلَّا عِندَ اللَّهِ قَضَاؤُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وأرسلنا الزياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسحينا سموه وما أنتم له بطازين وإنا لنحن نحي والميت ولحن الوالتون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ لَنكٌ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّهُ لَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ خَلْقَ قَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَ خلقناه من قبل من نار السنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته وفففت فيه من الظروح فطعوا له ساجدين تَكَادُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا الَّذِينَ يُحَاوِرُونَ مَعَ آدَمَ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الطِّينِ قَالَ يَا آدَمُ أَخْبِرْنِي عَن هَٰذَا الْجَنَّةِ قَالَ يَا قال لم أكل أسجل بشري خلقته من فالقائل من أما إن قال سخرج منها فإنك رجيم وإلا عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربك أبدني إلى يوم البعث اِنَّ لَكَ مِنَ النُّورِ بَريلاَ الى يَوْمِ وَقْتِ اللُّؤُمِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ في الْأَرْضَ وَلَأُغْنِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قال هذا صراط علي مستقيم إن عجادي ليس لك عليهم سلطان إلا من استبع كذن الغاوين وإن نجهل من مبل نوعدهم أجمعين لها سبعة أدواب لكل من باب منهم جزء إن لقسو إلا المستقيلة جنات وعقول ودخولها بسلال الأنبيين ونزل على ما في قلوبهم غل إخواننا على صور المتقدين. لا يمثهم فيها لطبور وما منها بمخرجين نذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وَنَذِئُهُمُ أَنَّ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ قَالَ لَا تَعْجَلُوا إِنَّ رَسُولَكُمُ سَيَأْتِي عَلَيْنَا عَلِيمٌ قال أبشر تنوني على أن مسني الكبر فبنت بشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القادصين قال ومن يطلق من رحمة ربه إلا الظالم قال كما خطبكم أيها المرسلون قالوا إلا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنما رَحْمَةً مِنَ الرَّحِيمِ فَلَمَّا جَاءَ آلُ مُرِيَمَ رَسُولٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْذَرُونَ قَالُوا بَلِ الْبَاطِلُ كَذِبًا يَنتظرُونَ وَأَتينا كِتَابَ الْحَقِّ وَإِنَّ مَا رَكَضُون أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أجدارهم ولا يلتكت منكم أحد ويمدو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن لدابر هؤلاء مقطوعا مصدحين وجاء أهل المدينة في السبشر، قال إنها أولئك الذين لا تصبحون، الله ولا تتقواه ولا تخرجون، قالوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ الْعَالَمَ. قالوا غدًا إذا ناجي إليكم ثم تأتين لا عمرك انهم لتي سفرتهم يهمهم فاخذت هند صيه مشركين فجعلنا عليها ساكلها وأنظرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمترسمين وأنها لك تبيل نقيم إِلَّا فِي ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ فَتَنَازِلُونَ كَمَا تَقَلَّمَ مِنْهُمْ وَرَنَّهُ مَا نَدُلَّ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ جَزَّ بِأَصْحَابِ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَنزَلْنَا الْآيَاتِ مَا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانَ الْفِتْنَةُ مِنَ الْجِنِّ دُونَ الثَّائِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ الْمُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصَّحِ الصَّحَ الجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ولقد آتَيْنَاكَ سَبْعًا من الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا لَمْ تُعْطَكَ إِنَّ أَزْوَاجَكَ لَيَحْسَبْنَ أَنَّهُنَّ حَمَلَ فِيهِنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بَلْ هُوَ يُبْلِوُكَ الذي غم بي كما أنزل على المقصدين الذي نجعل القرآن بي فاربك لسأله من أجمله أما كانوا يعلمون أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفِيْنَا كَالْمُسْتَهْدِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ أذبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك الوقين